ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أ ن لهم أ ج ر ا حسنا م ا ك ف ي ن فيه أ ب د ا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من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 بين موسوعه النابلسي ل ل ع ل ه م ب ا ل ح ق إ ن ه م ف ت ي ة آ م ن ه ا ه م و ا ن الله الحسنى قاموا فقالوا ربنا رب السماوات و ا ل أ ر ض لن ندع ومن دونه إ ل ه ا لقد قلنا إ ذ ا ش ط ط ا هؤلاء قومنا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 ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظه وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبه م د ا س ق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال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 م ا ي ع ل م ه م إ ل النابلسي ق ي ل ف تمار فيهم ا ت ت ف ف ه م منهم أحدا و ل ا ت ق و ل ن ل ش ي ء إني ف الاسلاميه ع ذلك غدا إلا واذكر ربك اذا نسيت وقل ع س ي ان يهدين ربي لاقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمئه ا سنين وازدادوا تسعا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 لا م ب د ل لكلماته و ل ا تجد من د و ن ه م ل ن ا و ا ص ب ر نفسك مع ا ل ذ ي ن ي د ع و ن ر ب ه م ب ا ل و د ا و ا ل ع ش ي يريدون و ج ه ه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 شاء فليكفر م و س و ع ت ن ا ل ل ظ ا م ي ن ن ا ر ا أحاط ب ه م س ر ا ا د ق ه وإن ي س ت غ ي ث و ا يغاثوا ب م ا ك ا ل م ه ل يشوي ا ل ج و ه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 الأنهار ل ي ح ويلبسون ن ف ه ذهب ا أساور من من و ي ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على ا ل أ ر ا ء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 منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أ ك ف ر ت ب الذي خلقك من تراب ثم من ن ط ف ة ثم سويك رجلا لكن هو الله ربي ولا أ ش ر ك بربي و ل و س و ع د ا ل ت ج ن ت قلت ك م ا شاء ا ل ل ه ل ا قوة إ ل ا ب ا ل ل ه إن ترني أنا أقل م ن ك م الاسلاميه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 و أ ح ي ط بثمره ف أ ص ب ح يقلب كثي على ما أ ن ف ق فيها وهي خاوية, وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم أ ش ر ك بربي أ ح د ا ولم يكن له فئه ينصونه م ا كان منتصرا هنالك ا ل و ل ا ي ة لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل ا ل ح ي ا ة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات ا ل أ ر ض تختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذره الريح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينه الحياه الدنيا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 و َ إ ِ ذ ْ قل ُْ ن َ ا ل ِ ل ْ م َ ل َ ا ئ ِ ك َ ة ِ اسجدوا ُُْ ل ِ آ د َ م َ فسجدوا َََُ الا َّ ابليس َِْ كان ََ من َِ الجن ِِّْ ففسق ََََ عن َْ أ َ م ْ ر ِ ربه َِِّ أ َ ف َ ت َ ت َّ خ ِ ذ ُ و ن َ ه ُ وذريته َََُُِّ أ اولياء ََِ من ِْ دوني ُِ وهم َُْ لكم َُْ عدو َُ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 فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا و ر أ ى المجرمون النا رفضا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحروا به الحق واتخذوا آ ي ا ت ي وما أ ن ذ ر و ا هجاء ومن أ ظ ل م ممن بآيات ر م ه ف أ ع ر ض ع ن ه ا و ن س ي م ا قدمت ي د ا ه إنا ج ع ل ن ا ع ل ى ق ل و ب ه م أكنة أن ي ف ق ه و الاسلاميه وفي ه ت د و ا إذا أبدا و ر ب ك ا ل غ ف و ر ذو ا ل لو ر ح م يؤاخذهم ب م ا ك س ب و ا ل ع ج ل ل ه م ا ل ع ذ ا ب ب ل لهم ا م ي ه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 فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سغبا فلما جاوزا قال للفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا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 قالوا ك ك نعم ا فَارْتَدَّا نَبْغِي فارتد ل ى آ ث ر ه ا قَصَصًا ف ولولا ج ع ب انك على كل شيء قدير ن ا و ع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 حتى احدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إ ذ ا ركبا في ا ل س ف ي ن ة خرقها قال أ خ ر ق ت ه ا ليغرق أ ه ل ه ا لقد جئت شيئا امرا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 ف قال ت ل ه ق اقتلت نفسا ز ك ي ة بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال أ ل م أ ق ل لك إ ن ك لن تستطيع معي ص ب ر ا قال إ ن س أ ل ت ك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا او طلقا حتى إ ذ ا أ ت ي ا اهل ق ر ي ة استطعما اهلها استطعما اهلها ف أ ب و ا ان يضيفوهما فوجدا, فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض ف أ ق ا م قال ل و شئت لاتخذت عليه أ ج ر ا قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك ب ت أ و ي ل ما لم تستطع عليه صدرا اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك, وكان وراءهم ملك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 و ي س أ ل و ن ك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إ ذ ا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حاميه ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إ م ا ان تعذب وإما فيهم حسنا قال موسوعه النابلسي ل ل ع ذ ا ا ب نكرا و أ م ا من آمن م و ع ل ص ا ل ح ا ف ل ه جزاء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 اتوني زبر الحديد حتى إ ذ ا ساوي بين الصدفين قال انفخوا حتى إ ذ ا جعله نارا قال اتوني أ ف ر غ عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروه ولا استطاعوا له نقدا قال هذا رحمه من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا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 و ا ع ت ن ا جهنم للكافرين نزلا قل هن ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا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 إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في ا ل د و س نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أ ن ينفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إ ن م ا أ ن ا بشر مثلكم يوحي الي أ ن م ا